بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا مجلس ثالث من مجال السماع كتابة تيثير في القراءة السابعة الإمام أبي الداني يرحمه الله تعالى يخضعه عليك عمرو وسطي يقول رحمه الله باب ذكر بيان مذهب أبي عمرو في الإضغام الكبير فعلم أرشدك الله أني إنما أفرد مذهبه في هذا الباب في الحروف المتحركة التي تتماثل في اللفظ وتتقارب في المخرج لا غيره وهي تأتي على ضربين متصلة في كلمة واحدة ومنتصلة في كلمتين وأنا أبين ذلك على نحو ما أخذ علي رواية وتلاوة إن شاء الله وبالله التوفيق باب ذكر المثلين في كلمة وفي كلمتين اعلم أن أبا عمرو لم يدغم من المثلين في كلمة إلا موضعين لا غير أحدهما في البقرة مناسككم والثاني في المدثر سلككم وأظهر ما عداهما نحو جباههم ووجوههم وبشرككم وأتحاجوننا وأتع وشبهه فأما المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن نحو قوله فيه هدى وإنه هو ولعبادته هل تعلم وأن يأتي يوم ومن خزي يوم إذ لا أبرح حتى يشفع عنده وإذا قيل لهم ويستحيون نساءكم ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا والناس سكارى والشوكه تكون وشهر رمضان وما اختلف فيه ويعلم ما ولا ذهب بسمعهم وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع إلا قُلّه عز وجل في لقمان فلا يحزن كفره فإنهم لم يضغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تقع عندها قال أبو عمرو وإذا كان الاول من المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو تاء المتكلم نحو قوله واحل لكم ومس سقر ما ومن أنصار ربنا وأفأنت تكره وكنت ترابا وشبهه لم يضغمه ايضا فإن كان معتلا نحو قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينه ويخل لكم و وان يفكاذب وشبهه فاهل الاداء مختلفون فيه فمذهب ابن مجاهد واصحابه الاظهار ومذهب ابي بكر الداجوني وغيره الادغام وقراته انا بالوجهين ولا اعلم خلافا في الادغام في قوله ويا قوم من ينصرني ويا قوم ما لي وهو من المعتل فاما قوله ال لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد ويعتل بقلة حروف الكلمة وكان غيره يأخذ الإضغام وبه قرأته وقد أجمع لك كهدا في يوسف وهو أقل حروفا من آل لأنه على حرفين فدل ذلك على صحة الإضغام فيه وإذا صح الإظهار فيه فالاعتلال عينه إذا كانت هاء فابدلت همزه ثم قلبت الفا لا غيره واختلف اهل الاداء ايضا في الواو من هو إذا ضمت الهاء قبلها ولقيت مثلها نحو قوله عز وجل هو والملائكه وكانه هو وأوتين العلم وشبهه فكان ابن مجاهد ياخذ بالاظهار وكان غيره يأخذ بالاضغام وبذلك قرات وهو القياس لأن ابن مجاهد وغيره مجمعون على إضغام الياء في قوله أن يأتي يوم ونودي يا موسى وقد انكسر ما قبل الياء ولا فرق بين البابين فإن سكنت الهاء منه هو أو كان الساكن قبل الواو غيرها فلا خلاف في الإضغام وذلك نحو قوله وهو وليهم وهو واقع بهم وخذ العفو وأمر بالعرض ومن اللهو ومن التجارة وما كان مثله قال أبو عمر فأما قوله عز وجل واللائية إثناء في الطلاق على مذهبه في إبدال الهمزة ياء ساكنة فلا يجوز إضغامها لأن البدل عارض وقد عبد ذلك ما لحق هذه الكلمة من الإعلال بأن حذفت الياء من آخرها وأبدلت الهمزة ياء فلو أضغمت لاجتمع في ذلك ثلاث إعلالات وبالله التوفيق باب ذكر الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. اعلم أنه لم يضم أيضا من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير الجمع المذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لغيره. وذلك نحم قوله تعالى خلقكم ورزقكم ويخلقكم ويرزقكم وذقكم وشبهه وأظهر ما عداه مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس بعد الكاف فيه ميم. نحو قوله تعالى ميثاقكم وبوارقكم وخلقك ويرزقك وشبهه واختلف أهل الاداء في قوله طلق كنا في التحريف فكان ابن مجاهد يأخذ فيه بالإظهار وعلى ذلك عامة أصحابه وألدم اليزيدي أبا عمرو إظهامه فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار وقرأته أنا بالإظهام وهو القياس لثقة للجمع والتأليف فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين فإنه أضغم من ذلك ستة عشر حرقا لا غيره وهي الحاء والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والسين والدال والتاء والذال والثاء والراء واللام والنون والميم والباء وقد جمعتها في كلام المفهوم اللي يحفظ وهو سنشد حجتك بذل رض قذم هذا ما لم يكن الأول أيضا منونة أو مشددة أو تاء الخطاب أو معتلة نحو. ولا نصير لقد والحق كمن ولمن خلاق و ولم يؤت وشبهه فأما الحاء فأضغمها في العين في قوله في آل أمران فمن زحزح على النار لا غيره روى ذلك منصوصا أبو عبد الرحمن المليزيدي عن أبيه هنا وأظهرها في عب هذا الموضع له فلا جناح عليهما والمسيح عيزة وما ذبح على النصب ولا يصلح عمل وشبهه وأما القاف فكان يدغمها في الكاف إذا تحرك ما قبلها نحم قوله تعالى خالق كل شيء هو كل باب وشبهه فإن سكن ما قبلها لم يدغمها نحم قوله وفوق كل ذي علم عليم وشبهه وأما الكاف فأدغمها أبوا في القاف إذا تحرك ما قبلها نحم قوله عز وجل ونقدس لك قال و وكان ربك قديرا ولك قصورا وشبهه فان سكن ما قبل الكاف لم يدغمها نحو اليك قال ولا يحزنك قولهم وشبهه وأما الجيم فادغمها في السين في قوله اخرج شبغه وفي التاء في قوله ذي المعارج تعرج لا غير وأما في الشين فادغمها في السين في قوله الى ذي العرش سبيل لا غير روى ذلك منصوصا ابن اليزيدي عن ابيه وأما الضاد فادغمها في الشين في قوله تعالى لبعض شأنهم لا غير نص على ذلك السوسي عن اليزيدي عنه وأما السين فادغمها في الزاي في قوله وإذا النفوس زوجت لا غير وفي الشين بخلاف عنه في قوله تعالى الرأس شيبة وبالادغام قرأته وأما الدال فادغمها إذا تحرك ما قبلها في خمسة أحروف في التاء في قوله المساجد لتلك لا غير وفي الذال في قوله والقلائد ذلك لا غير وفي السين في قوله عدد السنين لا غير وفي السين في قوله عز وجل وشاهد شاهد في يوسف والأحقاف لا غير وفي الصاد في قوله نفقد صواع الملك وفي مقاعد صدق لا غير فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بالكسر والضم أضغمها في تسعة أحرف في في قوله تعالى من الصيد تناله وتكاد تميز لا غير وفي الذال في نحو قوله علمتم الذين علمتم والمرفوض ذلك وشبهه وفي الثائف قوله يريد ثواب الدنيا ولمن نريد ثم لا غير وفي في قوله يريد ظلما في آل عمران وغافر ومن بعد ظلمه في المائدة لا غير وفي الزيت قوله تريد زينة ويكاد زيتها يضيء لا غير السين في, في قوله في الأسفال سرابيلهم ويكاد سنى برقه وكيد ساحر لا غير وفي الصاد في قوله في المهد الصبية ومن بعد صلاة العشاء لا غير وفي الضاد في قوله من بعد ضراء في يونس وغصلت ويخلق بعد ضعف في الغوم لا غير وفي الجيم في قوله داود جالوتا ودار الخلد جزاء وكان ابن مجاهد لا يرى الإبغام في الحرف الثاني لأن الساكن فيه غير حرف مد ولي وذلك وما أشبه عند النحويين فذاق من المقرئين إخفاء كذلك أخذ علي فإن سكن مقول الدال وتحركت في الفتح لم يضغمها إلا في التأي لأنهما من مخرج واحد وذلك في قوله ما كاد تذيغ توكيرها لا غير وأما التاء فأبغمها ما لم تكن اسم المخاطب في عشرة أحرف في الطاء نحو الصلاة طرفي النهار والصالحات طوبالهم وشبهه فأما قوله ولتأت طائفة فقرأته بالوجهين وابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل وغيره يرى الإظهام لقوة الكسرة وفي الذال نحو قوله عذاب الآخرة ذلك والذاريات ذروى وما أشبهه وأما قوله فآكذا القربى حقه فابن مجاهد يرى إظهار فيه وقرأته بالوجهين وفي نحو قوله بالبينات ثم و والنبوة ثم و والموت ثم وماشبهه فأما قوله واتوا الزكاة ثم توليتم وحملوا التورات ثم فابن مجاهد لا يرى إظهامه لخفة الفتحة وقرأته بالوجهين وفي الضاء في قوله الملائكه ظالمي انفسهم في النساء والنحل لا غير وفي الضاد في قوله والعاديات ضبحا لا غير وفي الشين في قولي ان زلزله الساعه شيء عظيم وفي قوله باربعه شهداء في الموضعين لا غير قال ابو عمرو واقراني ابو الفتح لقد جئت شيئا فريا بالإضغام في قوة الكثرة وقرأته أيضا بالإظهار لأنه منقوص العين وفي الجيم نحو قوله الصالحات جناح ومئة جلد وتصدية جحيم وشبهه وفي الثين نحو قوله بالساحة السعيرة والصالحات سندخلهم والسحرة ساجدين وشبهه وفي الصاد في قوله والصافات صفا والملائكة صفا وفالمغيرات صبحا لا غير وفي الذاي في قوله بالاخره زينا وفالزاجرات زجرة والى الجنة زمراء لا غير وأما الذاب فألغمها في الصين في قوله فاتخذ سبيله في الموضعين وأما الصاد في قوله ما اتخذ صاحبة لا غير والمثاء الثاء في خمسة أحروف في ذلك في قوله والحرف ذلك لا غير وفي التاء في قوله حيث تؤمرون والحديث تعجبون لا غير وفي الشين في قوله حيث شئتم وحيث شئتما حيث وقعا وفي قوله ثلاث شعب لا غير وفي السين نحو قوله وورث سليمان ومن حيث سكنتم وبهذا الحديث سنستدرجهم وشبهه وفي الضاد في قوله تعالى حديث الضيف إبراهيم لا غيره وأما الضاء فادغمها في اللام إذا تحرك ما قبلها نحو قوله تعالى سخر لكم وليغفر لك وشبهه فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أضغمها ايضا في نحو المصير لا يكلف شيئا وكتاب الفجار لفي وشبهه فإن سكن ما قبلها وانكثرت هي أو انضمت ادغمها أيضا فيها نحو المصير لا يكلف وكتاب الفجار لفي وشبهه فإن انفتحت لم يدغمها نحو والحمير لتركبوها و وإن الفجار لفي وشبهه والإمالة باقية مع الادغام في قوله إن كتاب الأبرار لفي وعذاب النار ربنا وشبهه لكونه عارضا وأما اللام فادغمها في الرأي إذا تحرك ما قبلها أيضا نحو سبيل ربك وقد جعل ربك وشبهه فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت ادغمها أيضا نحو إلى سبيل ربك ومن يقول ربنا وشبهه فإن انفتحت لم يضغمها نحو قوله فيقول ربي ورسول ربهم وشبهه إلا قوله قال ربي وقال ربكم وقال ربنا متصلا بضمير أو غير متصلا فإنه أضغمه نفا وعداء لقوة مدة العلف وقياسه قال رجلان وقال رجل ولا خلاف بين أهل الأداء في إضغامها وأما النون فأضغمها إذا تحرك ما قبلها في اللام والرأي نحو قوله زين للناف ولم نؤمن لك واذا تاذنا فخذا اين رحمه ربي وشبهه فان فكن ما قبلها لم يدغمها باي حركة تحركت هي نحو مسلمين لك وباذن ربهم وشبهه إلا في قوله تعالى ونحن له و وما نحن لكما ونحن لك حيث وقع فإنه ادغم ذلك للزوم ضمه نونه وأما الميم فاخفاها عند الفاء إذا تحرك ما قبلها نحو قوله بأعلم بالشاكرين ويحكم به وشبهه والقراء يعبرون عن هذا بالإضغام وليس كذلك لامتناع القلب فيه وإنما تذهب الحركة فتخفى الميم فإن سكن ما قبلها لم يخفها نحو قوله إبراهيم بنيه والشهر الحرام بالشهر وشبهه وأما الباء فأضغمها في الميم في قوله ويعذب من يشاء حيث وقع على غير قال أبو فهذه أصول الادغام ملخصة يقاس عليها ما يرد من أمثالها وأشكالها إن شاء الله تعالى وقد حصلنا جميع ما أضغمه أبو عمرو من الحروف المتحدكة فوجدناها على مذهب ابن مجاهد واصحابه ألف حرف ومئتي حرف وثلاثة وسبعين حرفا وعلى ما أقرأناه ألف حرف وثلاثمائة وخمسة أحرف وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل أدائه اثنان وثلاثون حرف فصل واعلم أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه كان إذا أضغم الحرف الأول من الحرفين في مثله أو مقاربه وسواء سكن ما قبله أو تهرك وكان مخفوبا أو مرفوعا أشار إلى حركته تلك دلالة عليها والإشارة تكون روما وإشماما والروم آكد لما فيه من البيان عن كيفية الحركة غير أن الادغام الصحيح يمتنع معه ويصح معه الإشمام والإشمام في المخفوض ممتنع فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفتها وكذلك لا يضير إلى الحركة في الميم إذا لقيت مثلها أو باء وفي الباء إذا لقيت مثلها أو ميما بأي حركة تحرك ذلك لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته